و ا ل آ ن مع الشريط الثاني من س ل س ل ة فقه ا ل م ا ل ك ي ة ف ا ل إ ع ا د ة عليهما فضمير عجزها ل ل ق ب ل ة والمراد بالغطاء ستر ا ل ع و ر ة ثم قال وما عدا وجه وكف ا ل ح ر ة يجب ستره كما في ا ل ع و ر ة لكن لدى كشف لصدر أ و شعر أ و ط ا ر ف تعيد في الوقت المقر يجب على ا ل م ر أ ة ا ل ح ر ة في ا ل ص ل ا ة أ ن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها وجوبا كوجوب ستر ا ل ع و ر ة في تقييده بالذكر و ا ل ق د ر ة و إ ن أ خ ل ت في ب ع ض ذلك م خ ت ا ر ة ب أ ن صلت م خ ش و ف ة الصدر أ و الشعر أ و أ ط ر ا ف قدميها وكوعيها ف إ ن ه ا تعيد في الوقت ا ل م ق ر ر عند أ ه ل هذا الفن وهو في الظهرين إ ل ى الاصفرار وفي العشاءين الليل كله ثم قال شرط وجوبها النقاء من الدم بقصه او الجفوف تعلم فلا قضى ايامه ثم دخول وقت تؤد هذه حتما اقول شروط وجوب الصلاه النقاء من دم الحيض والنفاس ويحصل النقاء بقصه وهي ماء أ ب ي ض كالجير ويحصل أ ي ض ا بالجفوف وهو خروج ا ل ق ط ع ة ج ا ف ة ليس عليها شيء من دم ولا ص ف ر ة ولا ك د ر ة ولا قضاء على الحائض والنفساء ل ل ص ل ا ة التي فاتتها أ ي ا م الذنب خ ل ا ف الصوم فيجب عليها ق ض ا ء ه ومن شروطها دخول أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة يقينا ومن شك في دخول الوقت لم تجزه تلك ا ل ص ل ا ة ولو وقعت ا ي ه ومعنى قوله ف أ د ه ا به حتما أ ق و ل أ ي أ ن ا ل ص ل ا ة في الوقت المختار أ د ا ء حتم ا بحيث لا يباح لك ت أ خ ي ر ه ا عنه إ ل ى ا ل ض و ر ي لغير عذر و إ ل ا اثنت و إ ن كنت مؤديا لها ثم قال سننها ا ل س و ر ة بعد الواقيه مع القيام أ و ل ا و ا ل ث ا ن ي ة جهر وسر ب ي محل اللهما تكبيره إ ل ا الذي تقدما كل تشهد جلوس أ و ل والثاني لا مل السلام يحصل وسمع ا الله لمن حامده في الرفع من ركوعه أ و غ د ه الفذ و ا ل إ م ا م هذا اكد و ا ل ب ا ق كالمندوب في الحكم بدا إ ق ا م ه سجوده على اليدين وطار فر الجيل مثل ا ل ر ث ب ت ي ن إ ن ص ا ت مقتد بجهر ثم رد على ا ل إ م ا م واليسار و أ ح د به وزائد سكون للحضور س ت ر ة غير مقتد خاف المرور جهر السلام كالم التشهد ي و أ ن يصلي على محمد سن الاذان لي جماعه اتت فرضا بوقته وغيرا طالبت وقصر من سافر اربع غرد ظهرا عشا عصرا إ ل ى حين يعد منا ووالسكنى اليه انقدم مقيم اربعه ايام يتم سنن الصلاه اثنان وعشرون سنه الاولى ق ر ا ء ة ا ل س و ر ة بعد ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة وعن ا ل ف ا ت ح ة عذر ب ا ل و ا ق ي ة ل أ ن ه ا من أ س م ا ئ ه ا وذلك في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة من سائر الفرائض وذلك ل ل إ م ا م والمنفرد ا ل ث ا ن ي ة القيام ل ق ر ا ء ة ا ل س و ر ة في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة وذلك ل ل إ م ا م والمنفرد ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة الجهر بمحله والسر بمحله فمحل الجهر الصبح و ا ل ج م ع ة و أ و ل ى المغرب والعشاء ومحل السر الظهر والعصر واخر المغرب و أ خ ر ى العشاء و ا ل خ ا م س ة التكبيره إ ل ا تكبيره الاحرام ف إ ن ه ا فرض كما تقدم وكل ت ك ب ي ر ة س ن ة ا ل س ا د س ة و ا ل س ا ب ع ة التشهد ا ل أ و ل والثاني ا ل ث ا م ن ة و ا ل ت ا س ع ة الجلوس ا ل أ و ل والجلوس الثاني إ ل ا القدر الذي يقع فيه السلام ف إ ن ه ف ر ض كما تقدم في الفرائض والعاشرة الركوع والمنفرد وهذه السنن من قراءة السورة والتسميع الله الرفع للإمام السنن قراءة هنا من السنن المؤكدة التي يسجد المصلي لتركها إلا التكبيرة لمن إلى سمع يسجد حمده من من من في فلا يسجد لها المصلي إ ل ا إ ذ ا تعددتا وهذا معنى قول الناظم هذا أ ك د والباقي كالمندوب أ ي والباقي من السنن فغير م ت أ ك د وحكم من تركها كمن ترك مندوبا لا شيء عليه ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة وهي س ن ة لكل فرض وقتيا كان أ و فائتا وهذا للرجل و أ م ا ا ل م ر أ ة ف إ ن أ ق ا م ت سرا فحسن وتصح صلاتها ولو تركت ا ل إ ق ا م ة عمدا ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة السجود على اليدين والركبتين و أ ط ر ا ف الرجلين ا ل ث ا ل ث ة ع ش ر ة إ ن ف ا ت المقتدي أ ي سكوت ا ل م أ م و م ل ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م في ا ل ص ل ا ة ا ل ج ه ر ي ة ا ل ر ا ب ع ة ع ش ر ة رد ا ل م أ م و م السلام على ا ل إ م ا م ويرد ولو كان مسبوقا فلم يسلم حتى ذهب إ م ا م ه ويرد قبالته ا ل خ ا م س ة ع ش ر ة رد ا ل م أ م و م السلام على من على يساره إ ن كان و إ ل ا فلا ا ل س ا د س ة ع ش ر ة المكث الزائد على أ ق ل ما يقع عليه اسم الطمانينه التي هي سكون ا ل أ ع ض ا ء قوله وزائد سكون أ ي السكون الزائد على القدر الواجب منه ا ل س ا ب ع ة ع ش ر ة ا ل س ت ر ة ل ل إ م ا م والمنفرد إ ذ ا خافا ل م ر و ر بين أ ي د ي ه م ا ف إ ن لم يخافا صليا بدون س ت ر ة ا ل ث ا م ن ة ع ش ر ة الجهر بالسلام يخرج به المصلي من الصلاه ا ل ت ا س ع ة ع ش ر ة لفظ التشهد الذي هو التحيات لله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 ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في التشهد ا ل أ خ ي ر ا ل ح ا د ي ة والعشرون الاذان ل ل ج م ا ع ة الذين يطلبون غيرهم في الفرد الذي حضر وقته ا ل ث ا ن ي ة والعشرون قصر ا ل ص ل ا ة ا ل ر ب ا ع ي ة وهي الظهر والعصر والعشاء لمن سافر أ ر ب ع ة برد س ا ك ث ر فيصليها ركعتين ركعتين ولا يزال يقصر إ ل ى أ ن يعود ويرجع من سفره ما لم ينو إ ق ا م ة أ ر ب ع ة أ ي ا م ص ح ي ح ة غير م ل ص ق ة ويبتدئ القصر إ ذ ا جاوز المواضع ا ل م س ك و ن ة التي هي م ت ص ل ة بالبلد ولا يزال يقصر إ ل ى أ ن يصل إ ل ى ذلك الموضع في قدومه من سفره والبريد هو أ ر ب ع ة فراسخ ولكن يجب ان يكون سفر س خ ا و ا ل ف ر س خ ث ل ا ث ف ه في السفر ب ا ل ز م ا ن هو س ف ر يوم و ل ي ل ة ب س ي ر ا ل ح ي و ا ا ا ن ت ل م س ق ل ة ب ا ل ل المعتادة أ ح م ا و ه في السفر يشترط فيه أن يكون م المتحركه مندوبها تيامن مع السلام ت أ م ي ن من صلى ع د ى جهل ا ل إ م ا م وقول ربنا لك الحمد عدا من أ م ر القنوت في الصبح بدا رداء و تسبيح السجود والركوع سدل يد تكبيره مع الشروع وبعد أ ن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه تحريك سبابتها حنا سلاه والبطن من فخذ رجال يبعدون و مرفقا من ركبه اذ يسجدون وصفه الجلوس تمكين يدي من ركبتيه في الركوع وازد نصبهما ق ر ا ء ة الماموم في س ر ي ة وضع اليدين ث ا ق ت ف ي لدى السجود حذو حزن و ك ذ ا رفع اليدين عند ا ل إ ح ر ا م خذا تطويله صلحا وظهرا سورتين توسط العشا ء وفصل الباقيين ك ا ل س و ر ة ا ل أ خ ر ى كذا ا ل م س ط ف تحب سبق يد وضعا وسر رفع الركب منذ بات الصلاه احدى وعشرون أ و ل ا ه ا إ ش ا ر ة المصلي بالسلام ل ج ه ة يمينه ويكون ذلك عند النطق بالكاف والميم ن ن عليكم الثاني قول المنفرد آ م ي ن إ ث ر ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة في السر والجهر و ا ل م أ م و م على ق ر ا ء ة نفسه في السر وعلى ق ر ا ء ة إ م ا م ه في الجهر و أ م ا ا ل إ م ا م فيقولها في السر والجهر الثالث قول ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع ل ل م أ م و م والمنفرد دون ا ل إ م ا م الرابع القنوت في الصبح ولفظه اللهم إ ن ا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إ ي ا ك نعبد ولك نصلي ونسجد و إ ل ي ك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخاف عذابك إ ن عذابك الجد بالكفار م ن ح ق ويستحب أ ن تكون ق ر ا ء ة القنوت سرا ومن تركه عمدا أ و سهو فلا شيء عليه ومن سجد لتركه قبل السلام بطلت صلاته الخامس اتخاذ الرداء ل ل ص ل ا ة والرداء ثوب يلقيه على عاتقه فوق ثوبه وطوله أ ر ب ع ة أ ذ ر ع ونصف وقيل س ت ة وعرضه ث ل ا ث ة وتقوم مقامه البرانس ولا فرق في ذلك بين ا ل إ م ا م وغيره السادس التسبيح والركوع والسجود يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي ا ل أ ع ل ى السابع سدل اليدين أ ي إ ر س ا ل ه م ا لجنبه في ا ل ف ر ض الثامن التكبير ح ا ل ة الشروع في أ ف ع ا ل ا ل ص ل ا ة إ ل ا في القيام من الجلوس الوسط فلا、التلين. يكبر حتى يستوي قائما التاسع عقد ا ل أ ص ا ب ع الثلاث من اليد اليمنى في التشهد وهي الوسطى و ا ل خ ن ص ر والبنصر ويبسط غيرها من ا ل س ب ا ب ة و ا ل إ ب ه ا م مع جعل جذب ا ل س ب ا ب ة إ ل ى السماء ا ل ع ا ش ر ة تحريك ا ل س ب ا ب ة للتشهد تحريكا ما الحادي عشر أ ن يباعد الرجل في سجوده بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن ركبتيه الثاني عشر ص ف ة الجلوس ل ل ت ش ه د ي ن وبين السجدتين وذلك بوضع الرجل اليسرى على ا ل أ ر ض ووضع إ ب ه ا م الرجل اليمنى كذلك الثالث عشر تمكين اليدين من الركبتين في الركوع م ف ر ق ة ا ل أ ص ا ب ع مع نصب الركبتين الرابع عشر ق ر ا ء ة ا ل م أ م و م في ا ل ص ل ا ة ا ل س ر ي ة الخامس عشر أ ن يضع يديه في السجود قرب أ ذ ن ي ه م ض م و م ة ا ل أ ص ا ب ع ورؤوسهما ل ل ق ب ل ة السادس عشر رفع اليدين عند ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م إ ل ى المنكبين وقيل إ ل ى الصدر ويرفعهما قائمتين وقيل بطونهما إ ل ى ا ل أ ر ض السابع عشر تطويل السورتين في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة من ص ل ا ة الصبح والظهر وتوسيطهما في ا ل أ و ل ي ي ن من العشاء وتقصيرهما في ا ل أ و ل ي ي ن من العصر والمغرب وهذا اذا اتسع الوقت ولم تكن ض ر و ر ة و أ م ا إ ذ ا ضاق الوقت أ و كان ا ض ر و ر ة كالسفر فله التخفيف بحسب الامكان إ ك ن ا ا ل ث ن عشر تقصير سورة ر ا ل ع ة ل ث ا ي تقصير ة سورة الركعة الجلسة عن التاسع عشر من الوسطى الأولى الصلوات كل وهي غير الجلوس ا ل أ خ ي ر العشرون تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إ ل ى السجود و ت أ خ ي ر ه م ا عن ركبتيه في قيامه ثم قال و ك ا ر ه و ب س م ا ل ة تعوذا في الفرض والسجود في ا ل س و ب كذا كور عمامه وبعض كمه وحمل شيء فيه أ و في فمه ق ر ا ء ة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نافى الخشوع ع ا ب ة و ل ل ت ف ا ت والدعاء أ ث ن ا ء ق ر ا ء ة كذاء الراكعه تشبيك أ و ف ر ق ا ع ة ا ل أ ص ا ب ع تقصر تغميض عين تابع مكروهات ا ل ص ل ا ة ا ل س ت ة عشر أ و ل ه ا والثاني البسمله والتعوذ في ا ل ص ل ا ة ا ل ف ر ض ي ة و أ م ا ا ل ن ا ف ل ة فلا يكره ذلك فيها الثالث السجود على الثوب لما في ذلك من ا ل ر ف ا ه ي ة وهكذا باعتبار الوجه والكفين و أ م ا غيرهما من الركبتين والرجلين فلا يكره أ ن ي ح و ل بينهما وبين ا ل أ ر ض ثوب أ و غيره و ا ل ك ر ا ه ة في الوجه والكفين م ق ي د ة بما إ ذ ا لم تدعه لذلك ض ر و ر ة من حر أ و برد و إ ل ا فلا ك ر ا ه ة حينئذ الرابع السجود على كور ا ل أ م ا م ه والكور هو مجمع طاقات ا ل أ م ا م ه وما ارتفع منها على الجبهه وهذا إ ذ ا كان الكور لطيفا و إ ن كان كثيفا أ ع ا د الصلاه الخامس السجود على طرف الكم السادس والسابع حمل شيء في كمه أ و في فمه فيكره ذلك ل أ ن ه يشغله عن ا ل ص ل ا ة الثامن ق ر ا ء ة ا ل م ص ل في السجود والركوع ل أ ن ه م ا حالتا ذ ل فخصتا بالذكر وفي صحيح ا ل إ م ا م البخاري م ه ي ت أ ن أ ق ر أ راكعا أ و ساجدا التاسع تفكر القلب بما يناسي الخشوع من أ م و ر الدنيا ولا تبطل ا ل ص ل ا ة بذلك ولو طال تفكره لكان إ ن كان يضبط ما صلى و إ ل ا ف ا ل ب ط ا ن العاشر العبث وهو لعب المصلي بلحيته أ و غيرها كالخاتم الحادي عشر الالتفات في ا ل ص ل ا ة ف إ ن فعل لم تبطل صلاته ولو التفت بجميع جسده إ ل ا أ ن يستدبر ا ل ق ب ل ة بشرق أ و بغرب ويدخل في ك ر ا ه ة التصفح بالعنق وهو م س ا ر ق ة للنظر فلا يجوز إ ل ا ل ض ر و ر ة الدعاء ث ا ا ن ي عشر ل في أ ث ن ا ء ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة أ و ا ل س و ر ة أ و في الركوع الثالث عشر تشبيك ا ل أ ص ا ب ع أ ي فرقعتها في الصلاه الرابع عشر التخصر وهو وضع اليد على ا ل خ ا ص ر ة في القيام وهو من فعل اليهود والخصر وسط الإنسان الخامس عشر تغميد بصره وكره لألا يتوهم أنه مطلوب يتشوش بصره أنه عينيه من الخامس تغميد المصلي فالتغميد الإنسان فإن كان المصلي يتشوش بستس عينيه حسن فعل في عشر لألا الصلاة بستس ثم قال فرض العين وفرض الكفايه فصل وخمس صلوات فرض عين وهي ك ف ا ي ة لميت دون مين ا ل ص ل ا ة على قسمين فرض ونفل والنفل كل ما عدا الفرض ثم الفرض على قسمين فرض عين على كل مكلف وهي الصلوات الخمس وفرض ك ف ا ي ة إ ذ ا قام به البعض سقط عن الباقين وهي ا ل ص ل ا ة على الميت و ا ل ن ف ل أ ي ض ا على قسمين ما له اسم خاص ل ت أ ك د ه من س ن ة و ر غ ي ب ة كالوتر والكسوف واليدين والاستسقاء والفجر وما يسمى بالاسم العام وهو التنفل بالرواتب قبل الصلوات وبعدها وغيرها مما يقع في غير أ و ق ا ت النهي و إ ن كان بعضها آ ك د من بعض كما ي أ ت ي بحول الله أ م ا كون الصلوات الخمس فرض عين فهو معلوم ب ا ل ض ر و ر ة لكل مسلم ومن جحدها منهم فهو كافر ف إ ن أ ق ر بوجوب الصلوات الخمس وامتنع عن أ د ا ئ ه ا أ خ ر إ ل ى أ ن يبقى من الوقت الضروري قدر ر ك ع ة ك ا م ل ة بسجدتها ف إ ن لم يصليها قتل بالسيف حدا لا كفرا بعد التهديد لا ابتداء ولا يبرم ف إ ن تغوفن عنه ب أ ن لم يطلب بها أ ص ل ا حتى خرج الوقت الضروري لم يقتل لصيرورتها س ا ئ ت ه ولا يقتل المتبع من قضاء س و ا ئ ت ثم أ ع ل م أ ن ا ل ص ل ا ة فرضت ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء قبل ا ل ه ج ر ة ب س ن ة في السماء وهي خمس في اليوم و ا ل ل ي ل ة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصلح ولكل واحد وقتان اختياري وضروري و أ م ا الوقت الاختياري للظهر فهو من الزوال ل آ خ ر ا ل ق ا م ة وللعصر من آ خ ر ا ل ق ا م ة ل ل إ ص ص ر ا ر وللمغرب من بعد غروب الشمس بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها من ط ه ا ر ة و أ ذ ا ن و إ ق ا م ة وللعشاء من غروب الشفق ا ل أ ح م ر للثلث ا ل أ و ل من الليل والصبح من طلوع الفجر الصادق ل ل إ س ف ا ر البين و أ م ا الوقت الضروري للظهر والعصر فهو قرب الغروب وضروري المغرب والعشاء بقرب طلوع الفجر وضروري الصبح إ ل ى طلوع الشمس وحكم المؤخر أ د ا ء الصلوات ا الخمس للضروري أ ن ه آ ث م غير معذور إ ل ا إ ذ ا ط ر أ عليه عذر ك إ غ م ا ء وجنون أ و نوم ونحو ذلك مما يقل شرعا و أ م ا كون ا ل ص ل ا ة على الميت فرض ك ف ا ي ة فهو المشهور ثم قال فروضها التكبير أ ر ب ع ا دعا و ن ي ة سلام سر تابعا فرائد ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة أ ر ب ع ا ا ل أ و ل ى التكبير أ ر ب ع ا لا أ ك ث ر ولا أ ق ل لانعقاد ا ل إ ج م ا ع عليه فلو زاد على أ ر ب ع أ ج ز ا ت ا ل ص ل ا ة ولا تفسد ثم إ ن ا ل م أ م و م قيل يقطع بعد ا ل ر ا ب ع ة أن يسلم ولا يتبعه في ا ل خ ا م س ة وقيل يسكت ف إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م سلم بسلامه وهذا إ ذ ا كان ا ل إ م ا م كبر ل ل خ ا م س ة عمدا و أ م ا إ ذ ا كبر سهو فيجب انتظاره اتساقا ثم إ ن كان تكبيره ب م ن ز ل ة ر ك ع ة ويرفع يديه في ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى فقط ا ل ث ا ن ي ة الدعاء للميت عقب كل ت ك ب ي ر ة حتى بعد ا ل ر ا ب ع ة وقد كان أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه يتبع ا ل ج ن ا ز ة ف إ ذ ا وضعت كبر وحمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ثم قال اللهم إ ن ه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد أ ن لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده والدعاء الذي ذكره في ا ل ر س ا ل ة لم يجز عليه العمل بطوله قال ابن ناجي هذا إ ذ ا كان الميت ذكرا بالغا ف إ ن كان انثى بالغه قال اللهم إ ن ه ا أ م ت ك و ا ب ن ة أ م ت ك إ ل ى آ خ ر ذلك و إ ن ك ا ن ذكورا أ ت ى بضمير ج م ا ع ة الذكور أ و إ ن ا ث ا أ ت ى بضمير ج م ا ع ة ا ل إ ن ا ث ويغلب الذكر على المؤنث في التثنيه كالجمع ف إ ن كان الميت صبيا أ و ص ب ي ة قال وابن عبدك وابن أ م ت ك أ ن ت خلقته ورزقته و أ ن ت أ م ت ه و أ ن ت تحنيه اللهم اجعله س ل س ا لوالديه وذخرا و ف ر ط ا و أ ج ر ا ا ل ث ا ل ث ة ا ل ن ي ة ولا يضر إ ن ا ت ق د أ ن ه رجل فدعا ما ظنه وظهر أ ن ه ا م ر أ ه وكذلك لو صلى ولا يدري ر ج ل هو أ و ا م ر أ ة وكذلك لو كانت و ا ح د ة وظن أ ن ه ا ج م ا ع ة و أ م ا ان ظن أ ن ه ا و ا ح د ة وكانت ج م ا ع ة ف إ ن ا ل ص ل ا ة تعاد ا ل ر ا ب ع ة السلام ويكون سرا إ ل ا أ ن ا ل إ م ا م يسمع من يليه أ ي جميع من يقتدي به ولا يرد ا ل م أ م و م على ا ل إ م ا م ولو سمع سلامه ثم قال وكالصلاه ا ل غ س ل دفن و ك ف ا غصن الميت ودفنه وكفنه كالصلاه عليه في كونه فرض ك ف ا ي ة وصفته ك غ س ل ا ل ج ن ا ب ة من البداءه ب إ ز ا ل ة ا ل أ ذ ى ثم أ ع ض ا ء الوضوء إ ل ى آ خ ر ذلك و أ م ا لفنه وكفنه ففرض ك ف ا ي ة ويستحب أ ن يكفن في ث ل ا ث ة أ ث و ا ب أ و خ م س ة وهو ا ل أ ف ض ل للرجل قميص و ع م ا م ة و أ ز ر ة ولفاثتان ويستحب ز ي ا د ة لفاثتين أ خ ر ت ي ن ل ل م ر أ ة لكل سبع ويجعل لها ثمار بدل ا ل إ م ا م ة ويعتبر في تحسينه حال ميت وكذا سائر مؤام تجهيزه على قدر حاله والكفن على من تجب عليه ا ل ن ف ق ة فيجب على ا ل إ ن س ا ن كفن أ ب و ي ه الفقيرين و أ و ل ا د ه الصغار الذين لا مال لهم وكفن عبده و أ م ا كفن ا ل ز و ج ة فمن مالها على المشهور وكفن الفقير من بيت المال ف إ ن لم يكن أ و لم يتوصل إ ل ي ه قبل ج م ا ع ة المسلمين وكذا سائر مؤن ا التجهيز ثم قال وتر كسوف عيد استسقا سنا الوتر س ن ة م ؤ ك د ة لا يسع أ ح د ا تركها و أ و ل وقته المختار بعد العشاء ا ل ص ح ي ح ة وبعد ا ل ش ف ق و آ خ ر ه طلوع الفجر و ض ر و ر ي ة من طلوع الفجر إ ل ى ص ل ا ة الصبح و أ م ا ص ل ا ة الكسوف فهي سنه و ا ج ب ة ف إ ذ ا كسفت الشمس خرج ا ل إ م ا م إ ل ى المسجد فافتتح ا ل ص ل ا ة بالناس بغير أ ذ ا ن ولا إ ق ا م ة ثم ق ر أ ق ر ا ء ة ط و ي ل ة سرا بنحو س و ر ة ا ل ب ق ر ة ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك ثم يرفع ر أ س ه ويقول سمع الله لمن حمده ثم ي ق ر أ دون ا ل ق ر ا ء ة ا ل أ و ل ى ثم يركع نحو ق ر ا ء ة ا ل ث ا ن ي ة ثم يرفع ر أ س ه يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين ثم يقوم ف ي ق ر أ دون قراءته التي تلي ذلك ثم يرفع نحو قراءته التي تلي ذلك ثم يرفع كما ذكرنا ثم ي ق ر أ دون قراءته هذه ثم يركع نحو ذلك ثم يرفع كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرنا ثم يتشهد ويسلم ولمن شاء ان يصلي في بيته مثل ذلك أ ن يفعل وليس في ص ل ا ة خسوف القمر ج م ا ع ة وليصلي الناس عند ذلك أ س ب ا ذ ا و ا ل ق ر ا ء ة فيها جهرا وهي كسائر ركوع النوافل وليس في أ ث ر ص ل ا ة كسوف الشمس خ ط ب ة م ر ت ب ة ولا ب أ س أ ن يعظ الناس ويذكرهم و أ م ا ص ل ا ة العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى فهي س ن ة م ؤ ك د ة ويؤمر بها من تلزمه ا ل ج م ع ة وهو الذكر الحر البالغ العاقل المقيم ولا ينادى لها ا ل ص ل ا ة جامعه يخرج لها ا ل إ م ا م والناس ض ح و ة بقدر ما إ ذ ا وصل ح ا ن ة ا ل ص ل ا ة وليس فيها أ ذ ا ن ولا إ ق ا م ة فيصلي بهم ركعتين ي ق ر أ فيهما جهرا ب أ م ا ل ق ر آ ن وسبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى والشمس وضحاها ونحوهما ويكبر في ا ل أ و ل ى سبعا قبل ا ل ق ر ا ء ة يعد فيها تكبيره ا ل إ ح ر ا م وفي ا ل ث ا ن ي ة خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيره القيام وفي كل ر ك ع ة سجدتان ثم يتشهد ويسلم ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أ و ل خطبته ووسطها ثم ينصرف ويستحب أ ن يرجع من طريق غير الطريق التي أ ت ى منها والناس كذلك و إ ن كان عيد الاضحى خرج ب إ ض ح ي ت ه إ ل ى المصلى فذبحها أ و نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده و إ ي ق ا ع ه ا في الصحراء حيث لا مانع من مطر أ و خوف أ ف ض ل من إ ب ق ا ئ ه ا في المسجد إ ل ا ب م ك ة ووقتها من حل ا ل ن ا ف ل ة إ ل ى الزوال ولا تقضى بعده و أ م ا ص ل ا ة الاستسقاء فهي س ن ة ع ي ن ي ة عند ا ل ح ا ج ة إ ل ى الماء لزرع أ و شرب يخرج لها ا ل إ م ا م والناس للمصلى في ثياب م م ت ه ن ة ب ا ل ن س ب ة للابسها راجلين ضحوه فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما ب ا ل ق ر ا ء ة و ي ق ر أ سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى والشمس وضحاها وفي كل ر ك ع ة سجدتان و ر ك ع ة و ا ح د ة ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس ج ل س ة ف إ ذ ا ا ط م أ ن الناس قام على ا ل أ ر ض متوكئا على قوس أ و عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب ف إ ذ ا فرغ استقبل ا ل ق ب ل ة فحول رداءه يجعل ما على منكبه ا ل أ ي م ن على ا ل أ ي س ر وما على ا ل أ ي س ر على ا ل أ ي م ن وليقلب ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون ويستحب أ ن يصوموا ث ل ا ث ة أ ي ا م آ خ ر ه ا اليوم الذي فيه يبرزون وتستحب ا ل ص د ق ة و ا ل إ ك ث ا ر من الاستغفار و ر د ا ل ت ب ع ا ت ثم قال فجر ر غ ي ب ة وتقضني الثوال المشهور أ ن ص ل ا ة الفجر ر غ ي ب ة وقيل س ن ة و ا ل ر غ ي ب ة ما رغب فيه الشارع صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ت ق و ل ه ر ك ع ة الفجر خير من الدنيا وما فيها ي ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى منها ب أ م ا ل ق ر آ ن وقل يا أ ي ه ا الكافرون وفي ا ل ث ا ن ي ة ب أ م ا ل ق ر آ ن وقل هو الله أ ح د و ا ل ق ر ا ء ة فيها سرا ومعنى قوله وتقضى للزوال أ ن ه إ ذ ا ضاق الوقت عن ركعتي الفجر وخاف خ ر و ز وقت الصبح ف ل الصبح وتركهما ثم قضاهما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ويمتد وقتها من طلوع الشمس إ ل ى الزوال هو نصف النهار ف إ ذ ا زالت الشمس عن وسط السماء فلا يقضيهما ومن لم يصل الصبح ولا الفجر حتى طلعت الشمس فليقدم الصبح على الفجر ثم قال والفرض يقضى ابدا وبالتوال الفرض ليس لقضائه وقت معين بل يجب قضاؤه أ ب د ا في أ ي وقت كان وقضاء ا ل ف و ا ئ ت واجب على الفور ولا يجوز ت أ خ ي ر ه إ ل ا لعذر كوقت المعاش وتعليم العلم المعين وتمريض و إ ش ر ا ف قريب على الموت ثم قال ندم نفل مطلقا و أ ك د ت ت ح ي ة ضحى تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر عصر ي وبعد مغرب وبعد ظهر ي التنفل ب ا ل ص ل ا ة مستحب ولا حد لعدد التنفل ولا زمان له مخصوص بل هو مندوب إ ل ي ه على قدر ا ل ا س ت ط ا ع ة وفي كل وقت من ليل أ و نهار إ ل ا في ا ل أ و ق ا ت المنهي ة عن التنفل فيها كبعد ص ل ا ة العصر إ ل ى أ ن ت ص ل المغرب وبعد طلوع الفجر إ ل ى أ ن ترفع الشمس قدر رمح و ا ل م ت أ ك د من النوافل ت ح ي ة المسجد وهي الركعتان اللتان يطلب بهما من دخل المسجد بقصد الجلوس فيه إ ذ ا كان على وضوء وكان في وقت جواز التنفل وما قبل الوتر من النوافل وهو الشفع وغيره وما قبل الظهر والعصر وما بعد الظهر والمغرب من النوافل أ ي ض ا و أ م ا ص ل ا ة الضحى فهي من النوافل المرغب فيها وقد قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من حافظ على ش ف ع ة الضحى غفرت ذنوبه و إ ن كانت مثل زبد البحر و ش ف ع ة الضحى بضم الشين وقد تفتح ر ك ع ة الضحى من الشفع بمعنى الزوج ووقتها من خل ا ل ن ا ف ل ة إ ل ى الزوال و أ ق ل ه ا ركعتان و أ ك ث ر ه ا ث م ا ن ركعات وفي العهود ا ل م ح م د ي ة من واظب على ص ل ا ة الضحى لم يقربه جني إ ل ا احترق وفي صحيح ا ل إ م ا م مسلم يصبح على كل سلاما أ ي عضو من أ ح د ك م ص د ق ة ف أ م ر بمعروف ص د ق ة ونهي عن المنكر ص د ق ة وعد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ش ي ا ء ثم قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحى و أ م ا ص ل ا ة التراويح جمع ت ر و ي ح ة وهي اسم لكل ر ق ع ت ي ن في شهر رمضان سميتا بذلك ل أ ن ه م كانوا إ ذ ا سلموا من اثنتين يجلسون بقصد ا ل ا س ت ر ا ح ة ووقتها كالوتر ف إ ن فعلت بعد مغرب لم تسقط وكانت ن ا ف ل ة لا تراويح وندب فعلها في البيوت مفردا مع أ ه ل ه طلبا ل ل س ل ا م ة من الرياء إن لم تعطل ل م سجود ا د من صلاتها بها جملة ثم صلاتها قال بها ج س السهو فصل لنقص س ن ة سهوا يسن قبل السلام سجدتان او سنن إ ن أ ك د ت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غ ل ب إ ن ورد حكم سجود السهو ل ل ز ي ا د ة أ و النقصان أ و هما ا ل س ن ي السنية وقيل بوجوب السجود القبلي ثم إ ن السجود القبلي يكون لنقص س ن ة م ؤ ك د ة أ و سنتين خفيفتين أ و مع ز ي ا د ة ولو شك فيها ويكون السجود البعدي ل ز ي ا د ة ك ر ك ع ة وتبطل ا ل ص ل ا ة بتركه السجود القبلي إ ن كان عن ثلاث سنن وطال و أ م ا السجود البعدي فلا يفوت بالنسيان ولو طال فمن سهى في صلاته بنقص س ن ة و ا ح د ة م ؤ ك د ة كما إ ذ ا أ س ر في موضع الجهر في ا ل ف ر ي ض ة أ و سهى بنقص سنن م ت ع د د ة كتركه ا ل س و ر ة التي مع ا ل ق ر آ ن في ا ل ف ر ي ض ة أ ي ض ا إ ذ في تركها ثلاث سنن قراءتها و ص ف ة قراءتها من سر أ و جهر والقيام لها ف إ ن ه يطلب منه على وجه س ن ي ه ان يسجد سجدتين قبل السلام بعد ف ر ا ر تشهده وبعد الدعاء و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ثم يعيد التشهد ثم يسلم و إ ن م ن س ه ى ب ز ي ا د ة كمن قام ل ل خ ا م س ة أ و جهر في محل السر في ا ل ف ر ي ض ة أ ي ض ا ف إ ن ه يسن في حقه أ ن يسجد سجدتين بعد السلام ويحرم لهما لا يرفع يديه ويهوي ساجدا ب ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ويتشهد ويسلم جهرا أ و أ ن من سهى ب ز ي ا د ة مع نقصان كان يترك ا ل س و ر ة من ا ل ف ر ي ض ة ويقوم ل ل خ ا م س ة ف إ ن ه يطلب النقصان ويسجد قبل السلام ثم إ ن السجود لا يكون إ ل ا للسنن ا ل م ؤ ك د ة وهي ثمان ق ر ا ء ة ما سوى أ م ا ل ق ر آ ن والجهر و ا ل إ س ر ا ر والتكبيره سوى تكبيره ا ل إ ح ر ا م والتحميد والتشهد ا ل أ و ل والجلوس له والتشهد ا ل أ خ ي ر و أ ش ا ر لها من قال سينان شينان كذا جيمان تاان عد السنن الثمان فالسينان السر والسوره ة والشينان التشهد ا ل أ و ل والثاني والجيمان الجهر والجلوس للتشهد ا ل أ و ل و ا ل ت ا ء ا ن التحميد والتكبير وزاد الناظم على هذه الثمان القيام ل ل س و ر ة في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة والجلوس للتشهد ا ل أ خ ي ر غير ما يقع فيه السلام ثم قال واستدرك القبلي مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام عن مقتد يحمل هذين الامام من ترتب عليه سجود قبلي فنسيه حتى سلم ثم تذكره بقرب السلام يسجد حينئذ فان لم يتذكره الا بعد طول لا يستدركه ويفوت فان كان هذا السجود القبلي الذي فات استدراكه بالطول ترتب عن ثلاث سنن ف أ ك ث ر ب ط ل ة ا ل ص ل ا ة و إ ن ترتب على أ ق ل من ذلك فلا سجود و ا ل ص ل ا ة ص ح ي ح ة ومن ترتب عليه سجود بعدي ونسيه ف إ ن ه يسجد متى ذكره ولو ذكره بعد عام أ و أ ق ل أ و أ ك ث ر ثم اعلم أ ن ا ل إ م ا م يحمل عن المقتدي به أ ي ا ل م أ م و م سهو ا ل ز ي ا د ة والنقصان ف إ ذ ا سهى ا ل م أ م و م دون إ م ا م ه فلا سجود عليه وهذا ما دام مقتديا ب ا ل إ م ا م ثم قال عن مقتد يحمل هذين ا ل إ م ا م وباطلت بعمد نفخ أ و كلام لغير إ ص ل ا ح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أ ع د إ ذ ا يسم و ح ا د ث وسهو زيد المثل قهقاه وعمد شرب أ ك ل و س ج د ة طيء وذكر فرض أ ق ل من ست كذكر البعض و ث و ت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن تبطل ا ل ص ل ا ة ب أ ش ي ا ء منها أ ن ينفخ المصلي في صلاته عاملا بشرط تركب الحروف منها و إ ل ا فلا أ ث ر له و إ ن نفخ ساهيا سجد لسهوه ومنها تعمد الكلام لغير إ ص ل ا ح ا ل ص ل ا ة وتعمده ل إ ص ل ا ح ه ا غير مبطل ولا شيء فيه ما لم يكثر وتعذر التسبيح فتبطل به و أ م ا الكلام سهوا ففيه سجود السهو بعد السلام إ ن كان ق د ي ل ا و إ ل ا فالبطلان وفي الحاق الجاهل بالعامد أ و بالساهي قولان ومثل الكلام في ا ل ص ل ا ة ق ر ا ء ة شعر أ و شيء من غير ا ل ق ر آ ن و ت ب ط ل ا ل ص ل ا ة به أ ي ض ا على التفصيل في الكلام و أ م ا التنحنح والتنخم والجشاء والتنهد ل ل ض ر و ر ة فمعفو عنه ك أ ن ي ن لوجع أ و لبكاء تخشع و إ ن لم يكن ل ل ض ر و ر ة فالكلام يفرق بين عمده وسهوه وقلته وكثرته ومنها ما شغل المصلي في صلاته كحقل وغير ذلك حتى يترك فرضا من فرائضها كالقيام والركوع أ و نحوهما ف إ ن ا ل ص ل ا ة تبطل بذلك أ ي ض ا ف إ ن ش غ ل ه ذلك عن السنن فقط و أ ت ى ب س ر ا ئ ض ه ا فلا تبطل ويعيدها في الوقت الذي هو فيه اختياري أ و ض و ر ي والمراد بالسنن إ ح د ى الثمان المؤكدات و أ م ا ترك ا ل س ن ة غير ا ل م ؤ ك د ة فلا شيء عليه كالفضيله ومنها طرد الحدث في ا ل ص ل ا ة كخروج ريح ونحوه على أ ي وجه كان سهوا أ و عمدا أ و غ ل ب ة أ و اختيارا وكذا ذكر الحدث في ا ل ص ل ا ة ولا ي س ر البطلان ل م أ م و م بحدث ا ل إ م ا م إ ل ا مع تعمده ومنها أ ن يزيد في ا ل ص ل ا ة مثلها س ه و ه ك أ ن يصلي ا ل ر ب ا ع ي ة ثمانيا أ و ا ل ث ن ا ئ ي ة أ ر ب ع ة وفي الحاق المغرب ب ا ل ر ب ا ع ي ة فلا تبطل إ ل ا ب ز ي ا د ة أ ر ب ع ة أ و ا ل ث ن ا ئ ي ة فتبطل ب ز ي ا د ة ركعتين قولان ثم إ ن ز ي ا د ة المثل س ه و ا يشترط فيها أ ن تكون م ح ق ق ة و أ م ا لو شك في ا ل ز ي ا د ة ا ل ك ث ي ر ة ف إ ن ه يجبر بالسجود اتفاقا و أ م ا ز ي ا د ة أ ق ل من مثل ا ل ص ل ا ة س ه و ا فغير مبطل ولكنه يسجد بعد السلام و ا ل ز ي ا د ة عمدا م ب ط ل ة م ط ل ق ة مثلها كانت أ و أ ق ل ومنها القهقه ة وهو الضحك بصوت م ب ط ل ة ل ل ص ل ا ة كانت عمدا أ و نسيانا أ و غ ل ب ة وهي في غير ا ل ص ل ا ة م ك ر و ه ة عند الفقهاء وحرام عند ا ل ص و ف ي ة ومنها تعمد ا ل أ ك ل أ و الشرب في ا ل ص ل ا ة أ و ه م ا معا و إ ذ ا بطلت بتعمد أ ح د ه م ا ف أ ح ر ى ان تبطل بتعمدهما معا ف إ ن أ ك ل أ و شرب سهوا لم تبطل ويسجد بعد السلام ومنها تعمد ز ي ا د ة س ج د ة ونحوها من كل ركن فعلي كركوع ونحوه ف إ ن ه مبطل و أ م ا الركن القولي ك ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة فغير مبطل على الراجح ل أ ن ه ذكر ومنها تعمد رد القيء كمن سبقه وغلبه قيء أ و قلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه و إ ن رده متعمدا وهو قادر على طرحه بطل صومه وصلاته و إ ن رده ناسيا أ و مغلوبا فقولان قول بالبطلان وقول ب ا ل ص ح ة والقلس ما خرج من الحلق م الالفم أ و دونه ليس بقيء ف إ ن عاد فهو القيء ومنها أ ن يذكر في صلاته ث و ا ئ ت يسيره خمسا ف أ ق ل فتبطل ا ل ص ل ا ة بذلك أ م ا إ ن ذكر ث و ا ئ ت ستا ف أ ك ث ر وهو في ا ل ص ل ا ة لم تبطل بل يجب عليه إ ذ ا فرغ من صلاته قضاء تلك ا ل ث و ا ئ ت ف إ ن قضاها فلا يعيد التي تذكر فيها ولو بقي وقتها و أ م ا ذكر صلاه ح ا ض ر ة في ح ا ض ر ة فهو مفسد لها كذكر ظهر في عصر يومه قبل الغروب وذكر مغرب ح ا ض ر ة في عشاء ح ا ض ر ة ل أ ن الترتيب بين الحاضرتين واجب شرط مع الذكر اتفاقا و أ ن ا ل ت ر ت ي ب بين ا ل ح ا ض ر ة ويسير الفوائد وهي أ ر ب ع أ و خمس فالمشهور أ ن ه واجب غير شرط ومنها أ ن يذكر في صلاته بعض ص ل ا ة قبلها ك أ ن يكون في ص ل ا ة العصر ر ك ع ة أ و س ج د ة من الظهر وقد طال ما بين ص ل ا ة الظهر المتروك منها وهذه التي نذكر فيها الطول إ م ا بالخروج من المسجد أ و بطول الزمن و إ ن لم يخرج منه فيبطل المتروك منها وهي الظهر في مثالنا لعدم إ ص ل ا ح ه ا بالقرب ومنها أ ن يذكر في صلاته سجودا قبليا ترتب عن ترك ثلاث سنن أ و أ ك ث ر وقد طال ما بين الصلاتين كما تقدم فتبطل ا ل أ و ل ى وتبطل ا ل ث ا ن ي ة التي تذكر فيها السجود و أ م ا من ذكر بعد ا ل ص ل ا ة السجود القبلي المترتب ة عن ثلاث سنن ولم يطل ما بين ا ل ص ل ا ة المتروك منها ووقت ذكره لذلك لم يكن الحكم كذلك ف إ ن تذكر قبل أ ن يتلبس ب ص ل ا ة أ خ ر ى أ ت ى بالبعض المتروك أ و السجود وصحت صلاته و إ ن لم يتذكر حتى تلبس بغيرها والفرض أ ن ه لم يطل ما بينهما ففي ذلك تفصيل ل أ ن ا ل أ و ل إ م ا ف ر ي ض ة أ و نافله و ا ل ث ا ن ي ة كذلك فهي أ ر ب ع ة أ و ج ه تذكر من فرض في فرض أ و من نسل في نسل أ و من فرض في نسل أ و من نسل في فرض ف إ ن تذكر سجودا بعديا من ص ل ا ة مضت وهو في ف ر ي ض ة أ و ن ا ف ل ة لم تفسد و ا ح د ة منهما ف إ ذ ا فرغ مما هو فيه سجدهما وكذلك إ ن كانتا قبل السلام لا تفسد ا ل ص ل ا ة بتركهما فهما كالتي بعد السلام و أ م ا ما تفسد ا ل ص ل ا ة بتركهما ف إ ن طال ما بين سلامه من ا ل أ و ل ى و إ ح ر ا م ه بالباقيه بطلت ا ل أ و ل ى وصار ذاكرا ل ص ل ا ة في ص ل ا ة و إ ن أ ح ر م ب ا ل ث ا ن ي ة بقرب سلامه من ا ل أ و ل ى فيتصور في ذلك أ ر ب ع ة أ و ج ه ل أ ن السجود إ م ا من ف ر ي ض ة أ و ن ا ف ل ة أ و في كل منهما إ م ا أ ن يتذكر في ف ر ي ض ة أ و ن ا ف ل ة ف إ ن كان السجود من ف ر ي ض ة واطال ا ل ق ر ا ء ة في هذه ا ل ث ا ن ي ة أ و ركع ب أ م انحنى ولم يرفع ر أ س ه بطلت صلاته ثم إ ن كانت هذه هي التي ذكرها فيها نافله اتمها و إ ن كانت ف ر ي ض ة قطعها إ ن لم يعقد ر ك ع ة ف إ ن عقدها استحب له تشفيعها إ ن م ا يقطع لوجوب تركيب يسير ا ل ف و ا ئ ت مع ا ل ح ا ض ر ة ف إ ن كان م أ م و م ا تمادى كما مر فيمن ذكر ص ل ا ة في صلاه و إ ن لم يطل ا ل ق ر ا ء ة ولم يركع أ ل غ ى ما فعل في ا ل ث ا ن ي ة وسجد ل إ ص ل ا ح ا ل أ و ل ى كان ت ا ل ث ا ن ي ة ث ر ض ا أ و ن ف ل ا ورجع بغير سلام كان وحده أ و إ م ا م ا او م أ م و م ا و إ ن ذكر السجود من نسل فتذكره في ث ر ض تمادى ولا شيء عليه و إ ن كان من نسل وتذكره في ن ا ف ل ة ف إ ن أ ط ا ل ا ل ق ر ا ء ة أ و ركع في ا ل ث ا ن ي ة تمادى ولا ر ض ا ء عليه ل ل أ و ل ى و إ ن لم يصل فقيل يتمادى وقيل يرجع إ ل ى ا ل أ و ل ى ما لم يركع ثم قال واستدرك الركن فان حال رطوع ف أ ل ذات السهو و ا ل ب ن ا يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي الطول الفساد ملزم من نسي ركما من اركان الصلاه أ ي فرضا من فرائضها كالركوع السجود ثم تذكره بالقرب ف إ ن ه يستدركه ح ي ن إ ذ أ ي ياتي به ف إ ن يتذكره حتى حال الركوع بينه وبين تداركه ل ل ر ك م المتروك بحيث عقد ا ل ر ك ع ة التي تلغي ا ل ر ك ع ة المتروك منها ف إ ن ه يلغي ا ل ر ك ع ة التي سهى عن بعضها ويبني على غيرها من ا ل ر ك ع ا ت إ ن كان و إ ل ا كانت هذه التي عقد ا ل آ ن أ و ل ا ه ا هذا كله إ ن كان السهو في غير ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة وتذكر قبل السلام و إ ن كان السهو في ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة ف إ ن ه ي ت د ا ر ك ما ترك منها أ ي ض ا قبل السلام ف إ ن هو لم يتكر حتى سلم وحال السلام بينه وبين تدارك ما سهى عنه ف إ ن ه يلغي ا ل ر ك ع ة المتروك بعضها أ ي ض ا ويبني على غ ي ر ه كما مر ولكن هذا الذي لم ي ذ ك ر حتى سلم لا بد أ ن ي أ ت ي بتكبير و ن ي ة رافعا يديه عند شروعه لما بقي له من صلاته وهو قضاء ا ل ر ك ع ة التي فسدت له يكون إ ح ر ا م ه لها بالقرب فإن إلا لم يحرم إلا بعد ط والحاصل ل بطرت ص ت ه وكذا ا ك ك م إن ن ت ترك من غير الأخيرة ولم يتذكر حتى سلم فإنه يحرم من ولم سلم للباقي بالقرب وإلا حتى فإنه بطرت ان ت ه والحاصل أ المانع من تدار الركن الموجب للاتيان ب ر ك ع ة ب ر و ت ه ا يختلف باختلاف ا ل ر ك ع ة المسلوك منها ف إ ن كان المتروك من غير ا ل ا خ ي ر ة فالمانع من ذلك عقد ا ل ذ ي تليها و إ ن كان من ا ل أ خ ي ر ة فالمانع منه السلام ثم إ ذ ا ف ا ت محل تدارك الركن بعقد الركع أ و بالسلام أ ت ى بركعه المكان ف ا س د ة ف إ ن ركعاته تتحول فتصير ثانيته أ و ل ى وثالثته ث ا ن ي ة وهكذا والتحول المذكور إنه ب اما ل ل ن س ب ة إ م و الماموم ن ف ر د أ م ا ل أ م إ ذ ا فاته ركوع أ و سدود بنعاس أ و غ ف ل ة أ و زحام أ و ف و ذلك وفاته تداركه ف إ ن ركعاته لا تتحول بل ي أ ت ي في قضاء ا ل ف ا س د ة ب ر ك ع ة ل ا ه ي ئ ة ا ل ف ا س د ة من كونها ب ص و ر ة أ و بغيرها وما ذكره ا ل ن ظ م من تدارك الركن مخصوص ب ي ر ا ل ن ي ة و ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م اماهما فلا ي ت د ا ر ك ا ن لانهما إ ذ ا سقطا أ و أ ح د ه م ا يحصل الدخول في ا ل ص ل ا ة ثم قال من شك في ر ف ن باعلى اليقين ان ي س ج د ا ل ب ع د ي لكن قذفين ل أ ن بنوا في نعمهم والقول نظن ب ث و ت س و ر ة فالقوي من شك في ركن من أ ر ك ا ن ص ل ا ة أ ي فرض من فرائضها حتى به أ م لا ف إ ن ه يبني على ي ق ي ن المحقق عنده و ي أ ت ي ما شك فيه ويسجد بعد السلام ف إ ذ ا شكها صلى و ا ح د ة اثنتين ب ن ا على و ا ح د ة ل أ ن ه ا ا ل م ح ق ق ة عنده و ي أ ت ي بما شك فيه وهو ا ل ث ا ن ي ة ويكمل ذاته ويسجد بعد السلام وشك هل ص ل اثنتين او ثلاثا بنى الاثنتين و إ ن شك هل ص ل ا ثلاثا و اربعا بنى على ثلاث وكذا ان شك في ركوع هل ركع أ و لم يركع فيعمل على انه لم يركع وكذا ان شك هل سجد ل م يسجد فيعمل على انه لم يسجد أ و شك هل سجد واحدا او اثنتين فيعمل على واحده ويسجد في ذلك كله بعد السلام لاحتمال أ ن يكون قد فعل ما شك فيه وهذا في غير ا ل م و س و أ م ا الموسوس ف إ ن ه ي ع د بما شك فيه وشكه كالعدل ويسجد بعد السلام ترغيما للشيطان ف إ ذ ا شكها ل ف ل ا ث ل ا ث ة او أ ر ب ع ا بنى على ا ل أ ر ب ع لا يعمل المشكوك فيه ويسجد بعد السلام والموسرس الذي يطرأ عليه الشك عليه كل يطرأ في صحة ثم مرتين أو ا إن ل م يطرأ ذلك ل إ ان بعد يوم ي ي أو و م فليس ب من و و س س ثم أعلم أن من ترك ركنا ف ذ ك ر ه بالقرب وتداركه و ح ت ركعته سجد بعد السلام لتحصد ا ل ز ي ا د ة وهو ما عمل قبل كمال ركعته من التي بعدها و إ ن فاته تداركه وفسدت ركعته ف إ ن كانت ا ل ث ا ل ث ة أ و ا ل ر ا ب ع ة فالسجود بعدي لتمحض ا ل ز ي ت أ ي ض ا و إ ن كانت ا ل أ و ل ى وتذكى قبل عقد ا ل ث ا ل ث ة فكذلك أ ي ض ا و إ ن لم يتذكر حتى عقد ا ل ث ا ل ث ة السجود قبلي لاجتماع ز ي ا د ة نقص أ ي نقص ا ل س و ر ة من ا ل ث ا ل ث ة التي صارت ث ا ن ي ة من نسي س ج د ة من ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى او ا ل ث ا ن ي ة ولم يتذكر حتى رفعته من ركوع ا ل ث ا ل ث ة ف إ ن هذه ا ل ث ا ل ث ة تصير له ث ا ن ي ة يجلس عليها ثم ي أ ت ي ب ر ك ع ة ب أ م ا ل ق ر آ ن فقط ويسجد ا ل السلام لنقص ا ل س و ر ة من ا ل ث ا ن ي ة التي كان صلاها ب ا ل ف ا ت ح ة فقط لكونها ث ا ل ث ة في اعتقاده فرجعت ث ا ن ي ة لبطلان واحد مما قبلها ثم قال ذاكر الوسطى و ا ل أ ي د ي قد رفع وركبا لا قدر ذا لكن رجع التشفيه ب س ا د ة الحكم وهو السجود القبلي فمن ذكر ا ل ج ل س ة الوسطى قال أ ن ه قد رفع يديه و ر ك ب ت ي عن ا ل أ ر ض تمادى على قيامه ولم يرجع للجلوس كما هو ا ل م ر ه منه أ ل ا يرجع من فرض لسن إ ن استقل قائما اتفاقا يسجد قبل السلام لنقص الجلوس الوسط أ م ا إ ن خاف ما أ م ر به و ر أ ئ ي الجلوس بعد م ف ا ر ق ة ا ل أ ر ض بيده وركبتيه ف إ ن ه يسجد بعد ا ل س ا م لتمحب ا ل ز ي ا د ة وتبطل صلاته وسواء رجع ع م ل ا أ و ناسيا أ و جاهلا رجع ذا الاستقلال أ وما قبله قبل جلسة الوسطى قبل رفع يديه عن الأرض ورجع إلى الجلوس فلجود عليه لأنه ليس يديه وارطيه فإذا رفع ذكت ورجع عن ع ه لا ت ز ز ح ح وهو ل يبطل عمده ما لا يبطل عمده لا عمده سجود في سهو وهذا التفصيل إ ن م ا هو في الفريق أ م ا لنافل فيرجع إ ذ ا قام ا ل ا ث ة فيها فارق الارض أ م لا ف إ ن فارقها ورجع سجد بعد سلام ل ل ز ي ا د ة ف إ ن لم يتذكر حتى عقد ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة أ ض ا ه ا ر ا ب ع ة وسجد قبل السلام ثم قال صلاه ا ل ج م ع ة فصل بموطن القرى قد رضت صلاه جمعه خ ط ب ة سلت بجام على ع مقيم من عذر قريب بك فرسخ ذكر و أ ج ز أ ت غير النعم قد ت م و عند الندا السعي و إ ل ي ه يجب حكم ا ل ج م ع ة الوجوب على الذكر الحر غير المزور المقيم ببلد ما قريه أ و خم خ ا ر ج ة عنها سرسخ وشروط صحتها خ م س ة ا ل أ و ل الاستيطان ببلد ن ي الثاني الجماعه الذين يدفعون عن أ ن ف س ه م ا ل م ر ا ل ل ولا ل غ ا ا ب ة يحدون عدد وتصح عدد ج م ع ة ب ح ض و ر عشر رجلا ا ب ق ي ن ل س ل ا م ه البنيان ا ث ث ا الجامع ا ل ل ومن طه المخصوص على ص ف ة المساجد ا ل م ع ت ا د ة ل أ ه ل تلك ا ل ب ل د ة الرابع ا ل خ ط ب ة قبل ا ل ص ل ا ة ف إ ن جهل ا ل إ م ا م فصلى بلا خ ط ب ة خطب و أ ع ا د ا ل ص ل ا ة ولو صلى خطب أ ع ا د ا ل ص ل ا ة فقط ومن شاء ا خ ط ب ة وصلها ب ا ل ص ل ا ة ولا يخلو الا بعد الزوال ف إ ن خطب ق و أ ع ا د ا ل خ ط ب ة و أ و ل وقت الجمعه كالظهر و إ ي ق ا ع ه ا ا س ت ر ز و ا ل افضل و آ خ ر وقتها أ ن ي ق ض قدر ر ك ع ة و ا ح د ة بعد ا ل ف ر ا منها للغروب ف إ ن لم يبق ص ل و ج و ب ا ل ج م ع ة عنهم الخالق ا ل إ م ا م ويشترط ا ك و ن حرا مقيما فلا تصح خلف م مملوك ن ا ف ر م يهزئ ن ف ل أن يأم فيها لا الجمعة مملوك الجمعه غير من لم تجب عليه من الظهر والذي لا تجب عليه المسافر والمعذور بمرض يتعذر معه الاتيان لا يقدر عليه إ ل ا ب م ش ق ة ش د ي د ة وتمريض القريب ك ا ل أ ب ي والولد سواء كان هناك ممرض أ م أ ش ر ف على الموت أ م لا أ ج ز ي المملوك كذلك والصبي عيد على أ ك ث ر من ث ل ا ث ة أ م ي ا ل و ا ل م ر أ ة كذلك فهؤلاء لا تجب عليهم ا ل ج م ع ة و إ ن ض و ه ا أ ج ز ا ت ه م عن الظهر و ح ض و لها مستحب ومطلوب ت ل س ع ي إ ل ي ه ا اي الذهاب إ ل ي ه ا في من تجب عليه واجب من الاذان لها وهذا في حق الوقت واما البعيد فيجب عليه ا ا ب قبل ذلك بمقدار ما يدركه ثم قال وسن غسل الرواح التا صلاه ب ا تهجر ي وحال جاملا يسن ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة غصن س م و ف بكونه متصلا بالرواحها وصفته ك ا ل ج ن ا ب ة فصل اليسير معفو عنه وان قام بعد غ س ل ه او تغذى اعاده والمراد بالرواح الذهاب قبل الزوال او بعده لكن يستعمل التهجير اي الذهاب إ ل ى الجمعه في وقت الهاجره وهي شده الحر بهيئه جميله وذلك ب ا س ت ع م ل ن ه من قص الشارب و ا ل أ ظ ف ا ر حلق ا ل ع ا ن ة ونتف ا ل إ ب ط واستعمال السواك والتجمل بالثياب الحسد واستعمال الطيب ثم قال بجمعه ج م ا ع ة قد واجت سنت ب ف ر ب و ا ب ع ة رست ونودبت س د ه الفذي بها ل ر ب ا كذا عيشا مثيرها ا ل ج م ا ع ة و ا ج ب ة في ا ل ج م ع ة في الفرائب غيرها من سائر الفرائض بمعنى أن إيقاع سائر صلاة الجمعة ماعة من بمعنى أن ومعنى ا وإيقاع ج ب غير ن سائر الفرائب ا ا ل في ج م ة س ة و م ع ن قوله و ب ر ك ع ة رسل أ ي ثبت فضل ا ل ج م ا ع ة وحق ادراك ر ك ع ة ف أ ك ث ر فمن أ د ك ع ه ف أ ك ث ر من ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ د ر ك فضلها الذي يحصل ليبرها من أ و ل ه ا إ ذ ا كان قد ف ا ذلك اضطرارا لا مختارا اما إ ذ ا كان مختارا فلا يحصل ذلك ومعنى قوله و ن ع ا د ه ا ل ف ض ر بها أ ن من صلى اي وحده يستحب ان يعيد في ا ل ج م ا ع ة إ ل ا المغرب إ ل ا ه ا وحده فلا يعيدها في جماعه ة وكذا العشاء إن أوتر العشاء ع إن ب د ا وأما العشاء وحده ولم إن صلى يؤمن فيستحب له إ ع ا د ت ه ا منعه ثم قال شرط ن ا ل م ذاكر مكلف آ ت بلاركاني وحكما يع وغير ذي فسق ولا حقتدا في ج م ع ة مقيم عددا شروط ا ل ه على قسمين شرط ص ح ة ش كمال فشرط الصحه هو اين ب ط ل ة ا ل ص ل ا ة خلف ذلك الامام أ ع ي د ت أ ب د ا وشرط الكمال ف ق د فلا ب أ س لكن المطلوب وجوده ف أ و ل شروط ا ل ص ح ة ل ا ترتيب ناظم أ ن يكون ا ل إ م ا م ا ى فمن صلى خلف ا م ر أ ة بطلته ويعيدها أ ب د ا الثاني ان يكون مكلفا عاقلا بالغا تم بمجنون أ و سكران غلى عقله أو بصبي ب غير الرابع بطلت صلاته الثالث ا أن د على أدائها والإتيان أ ر ر ا ا القيام م ل و و ك و ان ل س ج و د ك ا للقادر على ذلك بالعاجل الرابع م على ذلك أن يكون عارفا ب ا ل ص ل ا ة أ ي عالما بما لا تصح إ ل ا به من ا ل ق ر ا ء ة والفقه ت ص ح الصلاه خلف ا ل إ م ا م ا ل أ م ي ا ل ل ي يحفظ من ا ل ق ر آ ن شيئا ولا يعرفه و أ م ا الفقه فالمراد به ع ر ف ة ك ي ف ي ة الوضوء والغسل و إ ن ترك ل م ع ة بطل طهره ت ع ل ي ك تعيين الصلاه التي شرع فيها خامس فاسق قامل الجارحة كونه غير فاسق عمل لفسق كشرب بوجهيه الاعتقاد كالقدري وغير أهل ي غ ت السادس ب ا ن ا ل يصلى أ ب ا وإن صلي خلفه ا د س كونه غير لحان فلا تصح الصلاه خلف اللحان مطلقا في الفاتحه وغيرها وقيل في الفاتحه فقط ومن اللحن عدمت بين الضاد والظاء السادس كونه غير مقتد بغيره ث س م ى بماموم بطلت صلاته قال وغير ذي فسق وقتداء في جمعه مقيم عدداء يعنى الشروط المتقدمه هي شروط لها في الامامه مطلقا في الجمعه ويزاد لصحه الامامه خصوص صلاه الجمعه شرطان أ ح د ه م ا كونه حرا فلا تصح إ م ا م ة المملوك في ا ل ج م ع ة وكذلك في ص ل ا ة العيد إ ذ لا جمليه ولا عيد الثاني ك و ن ي م ا فلا تصح ا ل ج م ع ة خلفا إ ل ا أ ن ينوي إ ق ا م ة أ ر ق ي ا م ف أ ك ث ر كما تقدم في ا ل ج م ع ة ثم قال ويكره ا ل س ل س ر و ح مع باد لغير ومن ي ك ه دع وكالان هو امامه بالله بمسجد صلاه تجتلى بين الاساطيل وقدام النعام جماعه بعد صلاه بالتزام وراى مجهول او منؤوبنا وان عبد قصي ابن زنا هذا شروع من الناظم في عد شروط احد عشر والامامه معها ا ل ا خ ص صحيحه لكن اخي ل ل الامام ا منها و واتصافه م ب الكريم لم م ا د ة بعد نرجو م و ا ص ل ة الاستقرار على ا ل ش ر